بسم الله الرحمن الرحيم قل بوحي إلي أنه السمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَسَّ وَلَقَاحِ وَلَا وَلَدَ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَسَّ مَنْ وَلَا وَلَدَ وَ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ تَفِيهُنَا عَلَى رَبِّهِ شَقَّاءٌ وَأَنَّ وَلَنَ أَلَّمْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنٌ عَلَى الله كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ فَزَادُوهُمْ وحطاً. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا لَمْ تَظُنّوا يبعث الله اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا فوجدناها فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وشهبا وَأَنَّا كنا نقعد مِنْهَا مقاعد للسمع فَمَن يستمع الآن فَمَن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا لَهُ لا هَذَا الْوَقْتِ وَأَنَّ لَا في أَشَرُّ أُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ رشدا أَرَادَ بِهِمْ ربهم رشداً وأنا منا الصالحون ومنا دون ذَلِكَ كُنَّا طراء طاقددا وأنا الله في الأرض ولن نعجده هربا وأنا لما سمعنا اَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ ضِقْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْقَائِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَادَ وَأَمَّا الْقَائِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مُّحْضَبًا وَأَلَمْ لهم عَلَى على الطريقة لأسقلناهم مما أنغلق لنفسنهم فيه ومن يعرح عن جسل ربه يسلكه عتابا صعدا وأن المساجد لله فلا مع الله أحدا وَأَنَّهُ لما قام عبد الله يبعوه كادوا يكونون عليه قُلْ قل إنما رَبِّي ربي ولا أشرك بِهِ به قُلْ قل لَا أَمْلِكُ لَكُمْ لكم وَلَا ولا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْحِي اللَّهَ فَإِنَّ نَا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 حتى إذا وأما يوعدون فتعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إِنَّ أدري أقريب ما توعدون أَمْ يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلك من بين يبيه ومن خلفه وصدا يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحطى كل شيء عددا